ام تصلي، صلي زكت زكت صوم صوم بر بالولدين بر بالولدين وهكذا يبقى امتثل امره والنواهي ما تسرقش ما تزنيش ما تمدش ايدك لحرام ما تبصش لحرام ما تسمعش حرام يبقى ده معنى احفظ الله فاذا حافظت اوامر الله بالامتثال وحافظت نواهي الله بالاجتناب كان الجزاء من جنس العمل يحفظ وربنا سمى نفسه سبحانه وتعالى الحفيظ وسيدنا يعقوب قال فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين ولو احنا فعلنا اسم الله الحفيظ احفظ الله يحفظ تعيش في امان ولا تخاف من بني ادم ولا تخاف من مستقبل ولا تشيل هم ولا تبقى عندك اي مشكلة بمجرد ان انت حاسس ان ربنا حافظك يعني مثلا في زمان الانفلات الامن الناس بقى تقول لك انا خايف على عربيتي انا خايف على مش عارف ايه لحسن يحصل لنا لحسن يجرنا دال قالو ده دا جارو ده علو وفلال الناس في قلق شديد مجرد انه يعيش احساس الله خير حافظ خلاص مفيش مشكلة ربنا اللي هيحفظ وقالوا العلماء هنا معنا قالوا ايه قالوا لا تظن انك عندما عصيت أنك فقط إنك وقعت في هذا المحذور لا تقل أذنبت ولكن قل إن الحافظ أعرض عني فهم حاجة يعني أنت أنا وانت لو وكلنا إلى أنفسنا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال حاطمة كده إذا أصبحت وإذا أمسيت فقولي يا حي يا قيوم برحمتك هستغيت اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين انا وانت ولا بقى هنا تقول لي العلم ولا تقول لي مش عارف ايه ولا ايه انا وانت لو ربنا سبحانه وتعالى ما حفظناش وسبنا لنفسينا حنعمل معاصي وبلوي سودا ايه اللي بيحصل ربنا خفزك ان في ملك موكل بيك بيعرض يجعلك تعرض عن هذا وتلاقي نفسك حاجة كده اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلبك ويحك انك انت فتحه تلج قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه انه الدنيا دي كده كاننا في الطريق فيها انه ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة سكة وعلى السكة دي في واحد بينادي عليها وعندنا هنا وهنا يمين وشمال عندنا ستاير او ابواب الاول ابواب وعلى الابواب ستاير واحد جوة على الطريق بينادي عليك وانت ماشي في السكة الله الباب ده حلو اوي دي جميلة جدا طب ممكن اشوف اللي وراها الواعز زي يقول لك ايه ويحك لا تفتح انك انت افتح تلج ما تبصش على المرأة دي ما تمدش ايدك في السكة دي ما تقعدش مع الناس دول وانت عايز تهجم زي واحد قاعد على كمبيوتر ومع ايه وهو داخل كده حب الاستطلاع طب ما نبص على كده طب فيها ايه مع عادي يعني هبص بس مش مش حاجة يعني هبص بس اشوف ايه كده بيعملوا ايه الكلام ده فيخش انك ان تفتح تلج هتخش جوه مش هتطلع هي دي فلا تقل اذنبته انما الحافظ اعرض عني فهمت احفظ الله يحفظك احفظ الله الجايزة التانية تجده تجاهك اي امامك اي تجده معك يحفظك ويؤيدك وينصرك ويعينك حيثما كنت اينما كنت اذا سألت اي اذا اردت ان تطلب شيئا من امور الدين والدنيا فاسأل الله يبقى اول حاجة ينبغي انك تفكر بالطريقة دي انا وقعت في مشكلة فاول حاجة كتير من الناس انا معايا كرت الباشا فلان فالباشا فلان هو اللي هيخلصني من المشكلة دي انا اعرف واحد في المرور دلوقتي هيزبطها دي انا كذا اذا سألت فاسأل الله اول حاجة يا رب طلعني منها قبل ما تفكر في البشر حتى لا يخذلك البشر إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت أي طلبت الإعانة في أمر من أمور الدين أو الدنيا فاستعن بالله واعلم أن الأمة سائر المخلوقين من العقلاء لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك مش هم اللي بينفعوك مش هم اللي بيدروك واحد موظف فهو عارف أن المدير لو احنا في اخر السنة بقى ولو كتب له تقرير كويس حيخد علاوة ممتازة وحيبقى كذا فقلبه خلاص مرهون بالمدير ويروح يتزلف لي بقى ويقول له كلمتين عشان يكتب تقرير حلو عشان يدي فلوس اهو ده فساد في العقيدة فساد في العقيدة وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لان ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وين اجتمعوا على ان يضروك بص هنا بقى قمة التوكل التوكل ده بلسم كل المشاكل وتعالى شوف الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم يانهارا بيض هيخلصوا علينا البلد هتخرب هيدخلوا الامريكان والصهينة والبلد هتخرب هتضيع ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا منهم اعملوا لهم حساب فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعمل ايه ده سيدنا هود يقول ايه فكيدوني جميعا يلا يا جماعة يلا يلا انت بتمكر اذا اعرف ان الجماعة اللي بيترعبوا من الاعمال والسح وثلاث اربع الناس عندها مشاكل في الحتة دي ابوث ايدك ادعي لنا لحظة البنت مش عايزة تتجوز الحق ده الشغل مش ماشي انا حد بصلي في الموضوع انا محسود انا عارف والنبي قال كده كله ذي نعمة المحسود طب انت تعمل اي بقى طب قول لي على وصفة طب خد بالرقية الشرعية ما قعدت اقول بتاعه بس انا حاسس ان انا حد عملي لي حاجة تقيلة سحر جامد عشان الدنيا متقفلة خالص وشكله كده تفريق بيني وبين مراطي يا الدواء فاكيدوني جميعا يلا اللي عايز يعمل حاجة اعملها ثم لا تنظرون دلوقتي حالا بقولك اعمل لي عمل دلوقتي بقولك سحر لي دلوقتي بقولك اديني عين دلوقتي احسدني يا أخي اهو بص دي بص قوة الإيمان دا فاكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ايه ليه, ليه انت قوي اوي كده ليه اني توكلت على الله ربي وربكم ايه ده يلا جماعة اللي عايز حاجة اعملها اني توكلت على الله ربي وربكم كمة اليقين كمة اليقين ولا تقدر تعمل لي حاجة يا عم انت ولا تقدر تعمل لي حاجة اني توكلت على الله ربي وربكم فإن اجتمعوا على أن يدرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام أي تركت الكتابة وحنيجي في الفوائد نقول إن عندنا حاجات في مراتب القضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر بيقوم على شوية معاني منها إن ربنا سبحانه وتعالى كتب الأجال وكتب انت شقي ولا سعيد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق فبالتالي رفعت الأقلام خلاص اللي كتب كتب في اللوح المحفوظ وجفت الصحف أي بمقادير المخلوقين فلا تبديل ولا تغيير طبعا الكلام ده هيحتاج يعني بسط أكتر هبين الكلام ده في الشرح في الفوائد في مسائل القضاء والقدر أما الزيادة اللي موجودة في غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف اعرف ربك أصل الأصول معرفة الله عز وجل وفساد الناس وزنوب الناس ومشاكل الناس كلها تتلخص بكلمة واحدة جهلهم بالله ما هو أنا لو أنا عايش بإحساس أن ربنا إن الله كان عليكم رقيب لو أنا بجد عندي يقين بالمعنى ده مش مش همد إيدي الحرام هترعب رقيب شهيد بصير سميع عليم خبير صح كده لكن المشكلة فين ان انت مش عارفه صح فبيقول لك اعرفه في وقت انت فضل العز وجل في حالة رخاء في حالة ساعة مش في حالة ضيق حتى يكون الجزاء من جنس العمل فيعرفك في وقت الشدة فيهونها عليك اعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم انما اخطأك لم يكن ليصيبك انه انت ماشي مثلا فتيجي تقول يا يان هرب يده لو كان الرجل ده دخل علي كده لو كان كسر كده كان زماننا دلوقتي انا وهو في عداد الموتى مين قال لك اعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك ما كانش هيحصل اللي ما حصلش مش هيحصل مين قال لك قدر ذلك واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك تقول انا لما كنتش جيت الحتة دي ما كانش جت لي لعدوى انا ما كنتش عملت كده ما كانش زماني دلوقتي